قول بلا عباس جيتك وحدي ايني وحدي اينه همت بضعون همي وحدي انا خبرك راح خدي وحدي انا انسح من طاح له في الهاشميه انسحك من طاح له في عنا حسينة سألنة وجيبي يكفي منا شوك ثوبي وجيبي جمر البيت يا زينب وجبي وجيبي وعانوا يا عتل تألم الهنام <سؤال> باسمك العظيم الأعظم يا الله عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين حصريا لدى صفحه احباب الملا الكربلائي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الى الغنا بقاضيه الحاجات بأم العباس بأم البنين تقبل منا ومن المؤسس بهذا المأتم والعزاء بأحسن قبول يا الله إلهنا بأم البنين هذه الليلة يقضي حوائجنا جميل عني يا الله إلهنا بقاضية الحاجات سيدتنا ومولاتنا أم البنين عافي وشافي جميع المرضى على خصم الأوصان وأوصاكم من يا الله لا انا من أرادنا بسوء فأرئ